بسم الله الرحمن الرحيم أَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَمَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاكَرَدَى وَمَا أَعْطَيْنَهُ أَمَّا لَسَلْحَقَب فِي جِنِّ دِنَا حَبْلٌ مَّسَد